يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نقمس وجوها من قبل وجوها فنردها على أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا